ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ماَا يلج في الأرض وما يخْرج مِنه وَما يزِل مِنَ السماءِ وَما يعج فيِيه وَوهو معكُم أين ماَا كُنتُم واللههُ بما تعملونَ بصير لَ الكُ السَّماواتِ والأَرض وَإلَ الله تُرجع الأمور آمِنُ باللهه وَرسولهِ وَآافقُ مِما جعلكمُم مست خفينَ فيِي فَذِنَ آمَنُوا مِنكُ وَآ فَقُلَهُم أَجرْواكَبير وَما لكُم لا تُؤمنِنونَ فيِ اللهِ والسُون يدْعوكُمْ للتُؤمنِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقدَا خَذَمثَاقَكُمْ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 ما يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضررنا نقت باسم نوركم قيل ارجعوا وراءاكم فانتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه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 ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بيننا لكم الايات لعلكم تعقلون ان المصدقين حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا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 إِذَا نَأَى لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ الله قوي عزيز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 ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَبْتَدِعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ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 من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل